لينا لينا يا دي يا لينا ما بين حي انا بابا اتشارد ما بين عارف ايه اللي بالجمعه عامل على حي واقف بس في جوايا صوته بتخفي يا هدني وبتحمله وبعيش حياتي كل يوم حاسا بالجنون حاسا قادر اختار طبعن وفات بي صلاه سامل بامو طبعني لي عميد عميد على الشناات كتير شدتي ما ومن غير حتى ما يطلع عني الصور متر عيد خساباتي واللي جي علاني حيشوفه صعده وشتاني غير زباني متر عيد واللي جي علاني حيشوفه صعده jemel itty ba mich na fa khalas bel donya me. ma في الحياة عايز اللي يتعامل عشت طيب وعمري ما عرفت الآذيب وعشان سكت لقيتني شارب من المرهب نفلق قوي جنب الحك نشيت بيت معي والحزن كان دوا يبني هيدين مغارب بس الحياة جزة حداين خسرتني Ni gar em binemu mugo wada khu Mutalaiti sebenki when nigya dey I show for sadu e shitani vit zaman Mutalaiti sebenki show فمش نفع خلاص في الدنيا دي ومن النظر ده الخير في قلبي ملوش مكان ما غصب عني مش بكيف الاختيار الناس ما ايش عايز اللي اعمل اللي انا كنت راضي وكنت عايز كوا بغار